يا كريم وخفية رفقا بعبد تائم يتألم التوبه فرض على الأعيان على سبيل الفضل لأنك لا تدري متى تموت قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون طيب فإن لم يتوب فهو ظالم قال تعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون فقسم الناس إلى صنفين لا ثالث لهما إما تائب وإما ظالم وقارن في سلك اهل استقامة. فقال تبارك وتعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك. اي ومن تاب معك يكون معك في معية الاستقامة. ولا تطغوا بالبقاء على الذكر. وربنا تبارك وتعالى حضنا في ايات كثيرة واغرانا بالتوب وبحلم وبامهاله وبانه لا يعجل على على المذنب كعجله احدنا على المذنب بل يمهله حتى يظن المذنب ان الله تفضل عليه بذلك احيانا يتمنى المرء ان يفعل شيئا من المعاصي لقوه شهوته في طلب هذا فاذا ظفر بما يريد انتشى وفرح فالذي يفرح بالذنب مغرور وجاهل بقدر ربه وقدر نفسه وهذا من سمات اهل الغفل انه يغتر بالستر المرخى عليه من الله ويظن ان حلم الله عز وجل وامهاله له نوع من التكريم وهذا من اعظم الغرور بالله ومن اعظم الجهل بنار الله عز وجل ومن اعظم الجهل بنفس الانسان لدي هذا كان واجبا علينا ونحن نتكلم عن منزلة التوبة ان تنزعج الذنب على ابن ادم انه نزعه من عصمة الله اياه. لان العبد اذا فعل الذنب فقد خل الله بينه وبين الذنب ولم يعصمه. ولله در الحسن البصري. اذ يقول هانوا عليه فعصوا. ولو عزوا على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 فاعظم الخذلان ان يخلي الله بينك وبين نفسك فالتوبه هي اعتصامك به وعصمته لك فاذا عصمك لم تعصه واذا خلى بينك وبين نفسك وقعت في العصيان فاكبر جنايه الذنب على ابن ادم ان الله خلى بينك وبين هذا الذنب ولم يعصنه. والله تبارك وتعالى ارخى الحبل الى اخر مدى بالنسبه للعصاه وتفضل عليهم بشيء عجيب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيحين فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسنه كامله فان عملها له عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة. وان هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنه كاملة. فان عملها فاكتبوها عليه سيئة كل هذا حتى تستعين به على شيطانك ولذلك فهزيمة الشيطان من ايسر ما يكون ألا ترى أنه يفر ويولي الادبار إذا استعادت بالملك مجود استعاد بالله فكيف إذا جعلت الله مولاك واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ومن يعتصم بالله يهدر ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم